المساء تتعدى النبي عليه السلام ليشمل ماته من بعد، فتذهب إلى الجنة. سحقوا من من المريض رضوان الله، ولا تتبع أهوائه. فكل هذه النصوص التي قطعها الله سبحانه وتعالى، التي يهوى عليه السلام تشمل النبي وقيام ثم تتعدي لتشمل ماته من بعد، وهذه القاعدة عليها أهل العلم في التدبير والحديث والمساء. الذي يقاطب الله فيه نبيه لا يختص فقط من نبيه ما لم يكن دليل التخصيص ثم يتعطى يشمل أمته من بعده لإضافة للنبي عليه السلام كان هو الحكم في تلك الواقعة التي نزلت من أجلها هذه الصورة أو هذه سواء في ذلك جعلنا تلك الواقعة في الواقعة الزنيين ثم جعلناها واقعة قدية والكثيرة النبي عليه السلام كان هو الحكم في كلتا الواقعتين حكمه لا يشمل ولا يخص النبي عليه السلام وإنما يشمل أمتهم من بالك قال الشرقتي في المذاكرة في الصفحة عنها 98 قال وبأن الأدلة دلت على أن الكطابة الخارص على أن الكطابة الحاصل به صلى الله عليه وسلم يشمل الأمة لا يفكر من النبي عليه السلام وإنما يشمل الأمة حكمه لا لفظ. اللفظ فصد النبي عليه السلام فما فيها يا إله ورسوله هذا لبض من أما الحكم فأتعدى الرسول يشمل الأمة كلها يشمل الأمة حكمه لا لبضه إلا بدليل على القبوص إلا أن يقول دليل صحيح نصريح يفصل هذا الحكم بالنبي عليه السلام صحيح كما في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه السلام قال تعالى خارصة لك من دون المرؤون فنصت الآية على أن هذا الحكم خاص بالنبي عليه السلام وكما في قصة في حديثه عليه السلام في المصال فنها النبي عليه السلام عن المصال وغين أنه خاص به لأنه في هذا الحكم يختلف عن مجموع الأمة قال الشيخ وبأن الأليلة دلت على أن الطابة الخاصة به صلى الله عليه وسلم يشمل الأمة حكمه لا نطل إلا بذليل على القصوص فقولي لقد كان لكم في رسول الله قصوة الحسن ثم قال وقد علمنا وقد علمنا من استطراء القرآن أنه يقاطب أنه يقاطب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لخطابه لبضه خاص والمقصود منه تعميم القرآن تقول الشيخ وقد علمنا من استقراء القرآن من تتبعنا من القرآن الكريم من أول إلى آخره حرجنا بهذا الحكم أن الخطاب الذي يوجبه الله عز وجل لنبيه ليس فاصل لنبيه بل يشمل منه حيث أنه هو الأمة يقول وقد علينا قراءة القرآن أنه يخاطب أي المولى عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بخطاب لفظه مخاص والمقصود منه تعاملون من خطاب لما نرى لفظه خاص هي أن اللفظة يصرح بأن المخاطب هو النبي عليه السلام فهذه الآية لا أيها رسول الخطاب لفظ لمن الرسول ولكن حكما مجموعة أمم. تبلي قوله تعالى في أول سورة نحل. يا أيها النبي فقِل صحيح. هذا اللبذ لمن للنبي عليه السلام الآية موضحة. لكن الحكم يخص النبي عليه السلام. الحكم لجميع الأمم. وكذلك قوله تعالى يا أيها النبي إذا فلقت المس اللبذ لمن للنبي والحكم لمجموعة أمم. وعلى ذلك آيات كثيرة في كتاب الله هي قاعدة معتبرة معمول بها عند العلماء القديم الحديث. الله أستغفر النبي عليه السلام لا يختص به وإنما يتعدى يشمل مجموعه ما لم يقم كما قلنا دليل على عندنا هذا الحكم بنفسه بعينيه خاص به صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال شيخ الإسلام المثمين مبرينا من هذه القاعدة المجلد الثانس عشر الصفة الثالية من الثمانين قال رحمه الله الأصل, الأصل فيما خوطب فيما خوطب به النبي صلى الله عليه واله وسلم في كل ما أمر به ونهي عنه وأبيح له في كل ما أمر به من يوم السلام أو نهي عنه وأبيح له أنه ساري في حق أمته ساري بمعنى معنى ساري مفراض وجاري وأشمل أمته كلها سار في حق أمته كمشاركة أمته له في الأحكام وغيره فأمته مشاركه عليه السلام في أحكامه وفي غيره فهو المشرع الذي شرع لها بلاغا عم ربي فانظر كم شاركت امتي لوث الاحكام غير حتى يقوم دليل على التخصيص إذا لم يوجد دليل هل لنا أحد ان النص محض قولنا ليس لاحد كان من قبل ان يخصص ما جاء عن النبي وما جاء عن الناس ثلاثه حتى يقوم دليل على التخصيص ثم قال فما ثبت في حقه من الاحكام هذه التي ثم ثبت في حقه من الأحكام ثبت في حق الامه لا ثبت في حق النبي عليه السن كان كذلك يثبت في حقي إيش؟ بدون بدون فرق. ثم ثبت في حقي الأحكام ثبت في حقي الأمم إذا لم يخصص إذا لم يخصص هذا الحكم هذا مصر. ثم قال رحمه الله هذا مذهب السنة والفضل. هو ظاهر لا يحتاج إلى تطليق. وقرر حديث السنة هذا الكلام في المجلد الثاني في الصفحة ثلاثمائة واحد وعشرين. <تصفيق> إن صيغة هذه الآيات بالإضافة لأنها الله تعالى تفتحها بخطابه للنبي عليه السلام يا أيها الرسول وعن قلنا أن الخطاب يشمع الأمة البعدي ليش هذا فقط بل صيغة الآيات بعد ذلك جاءت مصرحة لأن الخطاب ألمان من للأمة صيغة الآيات بعد ذلك جاءت وإن كانت أقولها تكشمع ننتج يا شباب نحن أخذنا الحكم بدلالة ظنية صحيح؟ ثم جاءت ببالك دلالة صريحة ووضحة أن الخطاب لأمة ليس فقط للنبيه مدرك في قوله عليه فلا تخشوا الناس وخشوني فعدل المولى سبحانه وتعالى عن صيغة المفرد بقوله يا يا رسول صحيح صيغة المفرد صيغة المخاط عدل عنها الى صيغة إيش الجمع الجمع اشعارا وإشارة واضحة الى ان فصاها لمن الأمة المحمدية الأمة الإسلامية للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تعالى عدولا من صيغة المفرد من صيغة المخاط الى صيغة الجمع المخاط الجمع فلا تخشوا الناس وخشوني ثم قال ايضا تأكيدا وتقريرا لهذا المعنى ولا تشتروا صيغة الجمع وساكما اكتلاه الوقت جدا في هذه من هذه ايات في اخذ هذا الدرس ان شاء الله فتعدنا سبحانه وتعالى من صيغة المفرد الى صيغة الجمع اشعارا بان مرتفاضة موجه للامة الاسبانية من بعده صلى الله عليه فلا تخشوا الناس وخشوني ولا تشتروا في اياتي ثمنا مما يؤكد عnom الخطاب الأم الإسلامية، مما يؤكد عnom الخطاب إش الإسلامية وأنها داخلة في هذا الخطاب وأن الحكمة يشملها. هذا الوجه الثالث الذي يتبين به أيضاً أن الحكمة للمسلمين، أن الحكمة كلهم وإن قلنا بأن القول نزل في اليهود أو نزل في أهل الكتاب أن النبي عليه السلام وهذه هذا الوجه مرة معنا من قبل، مرة معنا من قبل. لو كنا عن الآية المفيدة أسلمنا بهذا ليش كأجزاء النبي عليه السلام أخبرنا هو الصادق المصدوق الذي لا عن الهوى في الحديث الصحيح المتفق عليه من الحديث غيره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا تتبعنا سننا من كان قبلكم صحيح لا تتبعنا سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع قيلة يا رسول الله اليهود والنصارى قال طالع ثمن يعني من غيرهم وفي رواية أهرهم من فمن الناس ومن القوم إلاهم فهذا الحديث مصرح بأننا سنتبع من سننى اليهود والنصارى صحيح؟ ومن ضمن الأمور التي سوف نتبعهم فيها عدولهم عن حكم الله إلى حكم البشر إلى الحكم الوضعي إلى القومين الوضعي وهذه المسابع التي نشرنا عليها من قبل إذا ما تكلمنا عن وجه الآخر الحكمي على حكام بالكفر صحيح؟ تذكرون هذه المخولة ونقلنا إليكم وقتا كلام أهل العلم في أن هذا الباب أي العدود عن حكم الله إلى حكم البشر يدخل من ضمن وجوه المشابهة التي وقع فيها المسلمون بسوة لأهن الكتاب من اليهودي والنصر قال بكتور نصر مع المسلمين العقل لكتابه من تشده لقومه فهو منهم ذكر هذا الحبيب ثم قال في الصفحة الثلاث عشر والسنة التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال أهل العين تشمل اشتمل تشمل على الخيب والابادات والأحكام والعادات والصُّلوب والأعيان. طيب هذا كلام ثم قال في الصفحة عشر قصة الأمور التي ورد النزيل عن التشبه عن التشبه بالتفاري وغيرين فيها على وجه العون في أربعة مب. الوجوه التي هنا التي تحب فيها التفاري أربعة إيش؟ ربات أمور على العموم. ثم قال فولها العقائد. فولها إيش؟ العقائد. ثم قال وهي أخطر أمور التشبه. وهي أخطر أمور التشبه. والتشبه فيها كفر وشرك. التشبه بالعقائد حكمه إيش؟ كفر وشرك. ثم قال مثل تقديس الصالحين. ومثل صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى. ما رحمن يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى؟ يافر مشرك أقوى. صحيح؟ ثم قال والحكم بغير ما أنزل الله فصرح الشيخ أن الحكم بغير ما أنزل الله من تلك الصور التي شابه فيها المسلمون الكفارة من اليهود والمصار إذا مع القول لأن هذه الآية انزلت في اليهود فهذه الجزئية تشكل في قولية عليه السلام في خبري والله خبر يتتبعونها سببا كان قبلكم وبالفعل اتبع تأمل من المسلمين اليهود والنصارى في عدودهم عن حكم الله إلى حكم البه، بل هذا الوجه، بل هذا مثل هذه المقطعة، بل هذا الوجه استدل به أحد الصحابة الكرام على شمول الآية للمسلمين، بل هذا الوجه استدل به أحد الصحاب الكرام على شمول الآية للمسلمين وهو الصحابي الجليل صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديفة ابن اليمن، خديفة ابن اليمن، وذلك المجلد الطبري في تفسيره في المجلة السادس فرحة 23 يسناده عن أبي البصري قال سأل رجل حذيفة عن هؤلاء آيات سأل رجل حذيفة وننتبه هذا الأخر جيد سأل رجل حذيفة عن هؤلاء آيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكاثرون هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون قال الرجل يقول فقيل ذلك في بني إسرائيل مستصرع. يقول هذه الآية في بني إسرائيل نظر ماذا قال وذيفا ربا عليه قال نعم الإخوة لكم نعم الإخوة نعم أبناء عم لكم نعم الإخوة لكم بني إسرائيل نعم الإخوة لكم بني إسرائيل إن كانت لهم كل مرة ولكم كل حلوة تمام هذا أنتم اثنان أنت وصاحبه صحيح؟ إذا جاء الخير حملته لنفسك وجعلت نفسي سببا فيه وإذا جاء الشر حملته لصاحبك وجعلته, وجعلته سببا فيه تعرفون هذه التصمى الضيزة نفس الكلام يقوله خذيفة لهذا المسلم الذي يسأله يقول هذه التصمى الضيزة جعلتم الحلو لكم أيها المسلمون وجعلتم المر والشر والقفل لا ليس كذلك ليست كذلك. الله عز وجل لا يحابي أحد وإن كانت خير أمة يخرج في الناس وإن كان الصحابة الكرام الله أفضل لا يعرف المجملة ولا يعرف المحامات في دينه قال نعمل الإخوة لكم بلو إسرائيل إن كانت لهم كل مرة ولكم كل خلوة كلا والله كلا والله لتسلكن طريقهم قدر شرات قدر إيش النعم تماما كما وهو كلام قديفة ما جاء بيه معين الناس وإنه هو إيه تطبيق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبونا شبرا بشبرا وزرا وزرا وفي الغير حتى لو دخل لو دخلوا أحدوا جفاء ضبي اللي دخل كم هو وفي حتى لو كان فيهم من أتى أمه على نيات فكان في نبتي من, من يفعل ذلك لم ياتي بشيء ما ينجم فيه وإنما أتى به من المشكاة النبوة كلا والله يقول حديثه هذه قسم غيظة تجعل كفر خاص به والإسلام والإيمان خاص لكم رغم أنكم وقعتم في نفس الفعل المكفر الله أجمع لا يحاسب أحد ولا يجن له كلا والله ذات سن كل طائفهم حضر الشراك النعد تماما تماما اخرجه عبد الرزاق في مصنفيه وابو الحاتم في تشيره والحاكم في مستدركه وصححه وذكره البرتدي في تشيره في صفحة 2187 وذكروا هذا الخطره ايضا ذكروا الشيخ في تشيره تاريخ البلدان في المجلد الثالث في الصفحه 30 الثلاث وقال وعن ابن عباس نحوه هذه الزيادة المهمة جدا لتوقف عندها الشيخ ابن طيب النوجي القاري محمد صدق ذكر هذا الأثر في تفسيره ثم قال وعن ابن عباس إيش دفوع أي ورد عن ابن عباس نفس الكلام الذي ورد عن من عن حديث أي ورد عن ابن عباس أن الآية تشمل من تشمل المسلمين وهذا سنعود له بعد قليل وهذا الأثر ذكروه الزمسري في كشفه ولكن بلواية مختلف. فقال، قالك زين، أنتم أشبه الأمم سمت ببني إسرائيل. أنتم أشبه الأمم إيش سمت ببني لا تركبون طريقهم حد من نعل بالنعل. لا تركبون طريقهم حد من نعل بالنعل. يعني كما أنه كان فيه من بدل حكم الله ووقع في المقر الجميلة سيكون فيكم من يبدل حكم الله ويقع في المقر الجميلة. وجه سابع يتبين فيه أيضا أن هذه الآية تشمل المسلمين كما شملت غيرات من هذا أن أهل العلم لهم كلام في شرع من قبلنا فيقولون وعليه عام سلطة الأمور أن شرع من قبلنا شرع, شرع, شرع, شرع لنا شرع من قبلنا شرع لنا لكن هذه المسألة فيها تفصيل فيها تفصيل تشرع من قبلنا على ثلاثة, صور. على ثلاثة صور الصورة الأولى أنه يأتي في شرعنا نقل عن شرع من قبلنا أنهم كانوا في شريعتهم عند اليهود والنصارى أو بيرون كانوا يفعلون كذا وكذا ثم هذه المسألة التي نص على أنها من شرع من قبلنا يأتي لها تقرير وتأكيد من شرعنا وموافقة من شرعنا صحيح فهذه الصورة بالإجماع هي شرع لنا صحيح؟ مفهوم مسألة كانت شرعا لمن قبلنا صحيح؟ ثم جاء شرعنا فقررها وأكدها ووافقها فصارت شرعا أيضا لنا بدليلين، إليه كان شرعا لمن قبلنا وبالأساس والأصل أن, شرع أن شرعنا قررها فهذه إجماعا شرع لنا صحيح؟ الصورة الثانية أن يأتي أن تاتي مسألة في شرع من قبلنا صحيح؟ ثم يأتي ما يخالفها في شرعنا فهذه حكمها إيش؟ أنه ليس شرع لنا بالإجماع صحيح؟ المشألة الثالثة ضي محل المزاع أن يأتي في شرعنا شرع لمن قبلنا. صحيح. على وجه التقرير أو على وجه الذكر ثم لا يتعرض له شرعنا بموافقة ولا بمخالفة وإنما تذكر في شرعنا ويسكت عليها مفهوم الصورة الثالثة مسألة تذكر في شرعنا حكاية عن من قبلنا ولا في شرعنا ما يوافقها ولا ما يخالفها. هذه محلو البحث وهذه جمهور العلمي وعامة السلفي على أنها شرع على أنها شرع لنه صحيح قمت هذه السورة الثلاثة لكل الشيخ الشرطيفي في كلامه حول هذه المسألة في المذكرة في الصفحة 192 قال رحمه الله وحاصل تحرير هذه المسألة أن لها أن لها واسطة وطرفين لها واسطة وطرفين طرف يكون فيه شرع إجماعا طرف الاجتماع معقد على أنه شرع لنا، صحيح؟ يكون فيه غير شر غير شرع لنا إجماع. والطرف الثاني الإجماع معقد على أنه ليس شرع لنا، صحيح؟ ثم قال: والوسط هي محل الخلاف المذكور. والوسط النقطة التي في التي حدث فيها بعض الخلاف. ثم قال: أما الطرف الذي يكون فيه شرعا لنا إجماعا فهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا. بكرة في القرآن وبكرة في السنة الصحيح أن كان شرعا لمن قبلنا. ثم لا يكتف بذلك، لابد أن يقرره ويوثقه إيش شرعنا. ثم ثبت بشرعنا أنه شرع لنا. صحيح؟ هذا إجماع شرع إيش؟ هذا إجماع شرع لنا أو لنا أولًا شرعوا قر شرعونا قرروا ثم سيناشن شرع من قبلنا. أما الطرف الثاني هو الذي يكون فيه غير شرع لنا إجماعاً فهو أمران. هذا إجماع لنا هو أمران. أحدوه ما لم يثبت شرعنا أصلًا كالمقود من الإسرائيليات أن يبقى في الإسرائيليات أو في الموضوعات أو في غيرها أنهم كانوا يفعلون كذا، صحيح؟ فهل هذا دليل معتبر عندنا؟ ليس المقرر إشراك مرضوضة، صحيح؟ أقصى ما فيها أن لا تصدق ولا تكذب هذا إذا سلمت وصح في هذا صحيح؟ ثم قال الثاني ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لهم وصرح في شرعنا بنفسه. أمر بالفعل كان شرع الله، صحيح؟ التسجود لله، صحيح؟ كما في قصة يوسف عليه السلام، صحيح؟ هذا كان شرع اللي من قبلنا، صحيح؟ ثم جاء شرعنا فنسخ هذا شر وقرر أنه خالفة عظيمة قد تصير المرأة إلى كوف حياة بالله، صحيح؟ هذا بالإجماع شرع ليس شرع الله، صحيح؟ الصورة الثالثة، فان وهي الواسطة هي ما قمت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يصرح. ولم يصرح بنفسه في شرعنا ما ثبت انه شرع لمن انما شرع لمن قبلنا ولكن لم يصرح فيه انه قد مشى ولم تأتي فيه موافقه ولم تأتي فيه مخالفه فهو مشكوت عنه يا دقيقه الصوره الثالثة ان يكون شرع لمن قبلنا ولكن انه في شرعنا مشكوت عنه لم ياتي ما يوافقه ولم ياتي ما يخالفه فهذه عامة السلف والجمهور قالوا ان ما يوصلون على انه شرع بل هناك خلاف هذه المساله التي نتحدث فيها الحكم بغير ما ينزل الله هي من اي الانواع من النوع الاول اجمعها لماذا لانها اولا قررت في شرع من قبلنا صحيح ثم قررت في شرعنا بشتى الوجوه كما تكلمنا من قبل عن منزلة الحكمية من الدين تذكرون هي مقرأة شرعنا بشتى الوجوه وعليها ادلة كثيرة جدا بعضها يعد بعض سواء في ذلك الكتاب والسنة او الاجماع انتمهين بقضية الحاكمية من الأمور التي قررها شرعونة غالة التقرير سواء في ذلك الكتاب أو السنة أو الإجماع المنعقد فهي مما دل عليه شرعونة كتابا وسنة وإجماعا منعقدة في القديم وفي الحديث من النوع الأول الذي عليه الإجماع بأنه شرع والأمر بي وذكر هذه القرية في الإسلام التمية في النجلة الأول من السكرة الصفحة المؤكين. تمام مئتين وتسعة وثلاثة عشر في الصفحة وفي قضاء الصورات المستطينت الصليفة من الصفحة مائة خمسمائة إلى الصفحة مائة يوضح هذا الوجه الأخير أن شرع القضاة شرعوا لنا وأن هذه القضية قد تحققني من النوع الأول الذي عليه الاجتماع يوضحه الوجه الثامن الوجه الثامن. هذه القضية قضية من لم يحتج بها أنزل الله وليكن كفيرا وإن كنّا عندنا أبناء في اليهود هذه القضية من أي أنواع القضايا هل هي من الأمور العقائدية أم الأمور الفرعية قضية الحاكمية من أصول الدين أم من فروع الدين من أصل أصول الدين كما تكلمنا بالتفصيل في منزلة الحاكمية من الطوقي ومن الإمام فهي من أصل أصول الدين أي هي من الأمور العقائدية؟ طب هناك سؤال يقضع به المقال هل أمور الاعتقال تختلف من دعوة إلى أخره؟ هل أمور العقيدة تختلف من نبين إلى آخر؟ هل أصول الدين تختلف من رسول إلى آخر؟ فعامة الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا بعقيدة واحدة وبدين واحدة وبأصول دين واحدة لا تتغير أبداً من نجل آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم ومن جملة هذه الأمور التي قررها الاتقال العام الشامل الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين هي قضية, قضية الحاكمية وهذه المسألة تصمى فيها من قبل عند عن منزلة حاكمية من التوحيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن معاش الأنبياء ديننا واحد وهذا حديث أكثر مرة أكثر مرة إن معاش الأنبياء إيش دين واحد وفي الوحي الأنبياء أبناء الإعدالات منهم واحد منهم واحد قال النوي في شحيح لهذا الحديث صحيح صحيح مسلم قال جم قال عقول النوي قال جمهور العلماء أصل إيماني واحد أصل إيمان وشرائعهم مختلفة ثم قال فإنهم متفقون في أصول التوحيد التي أعظم هذه الأصول هو الحكم إلا لله أعظم أصول التوحيد هو الحكم إلا لله يقول فإنهم متفقون في أصول التوحيد وأما تروع الشرائع وقع فيها اختلاف. المجلد الثاني سفاعة والصفحة 22 قال أبو محيط في شرحيه لهذا الحديث في المجلد السادس نجلة 409 صفة قال معنى الحديث أن أصل الدين واحد أصل الدين وإيش لا يتغير إبدا وإن اختلفت فروع الشرائع إذن أصول الدين نور الاعتقاد مسائل الإيمان واحدة عند جميع الأنبياء والمسلمين قلنا من لدن آدم يا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومن أعظم هذه الأصول التي يقوم عليها التوحيد والتي يقوم عليها الدين الإذعان والإمتياج والإسلام والخدوة والخدوة له بالأمر والنحي هذه المسألة ليست فيها خلاف أبدا في أي شريعة أو في أي دعوة من الدعوات بل أساس وأصل جميع الدعوات عند جميع الأنبياء والمسلم في قضية الحكمية بل نحن ذكرنا من قبل أن أساس والسبب الرئيسي للصراع بين الأنبياء والمرسلين وبين أقوامهم إلا ما كان تركب في ضقة مراحبة محددة هي السلطان لله أم للأغيار من حجر والبقر ومن, ومن بقر ومن الحكم لله أم للأغيار الحكم لله أم للأغيار الأمر لله أم للأغيار النأي لله أم للأغيار هذه المسألة التي على التحقيق دار من أجلها الصراع بين الرسل وبين أقوى من أجعل الآلهة إلهة واحدة إن هذا لشيء أجاب المعرفة والتصديق كانت متوفرة وما نزع فيها وإنما النزاع كان في تجريد تلك الآلهة الباطلة المزعومة من جميع اقتصاستها ومن جميع سلطاتها ويعطاء هذه الخصائص والسلطات لله وحده هذه النفة التي حدثت من أجلها النزاع والقرآن الكريم يصرح لها هذه في لطوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. الدين الذي ودته الإدعام والانقياد والإسلام لحكم الله وحكم رسوله وقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا تعبدوه توحيد الله بالعبادة بكافة معاني العبادة التي من أعظمها ومن أبرزها الطاعة سبحانه وتعالى ذلك قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا وما وصينا به نوح شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى إبراهيم وموسى وعيسى فنص الله عز في هذه الآية على موسى الذي هو نبيه بني إسرائيل نبي اليهود وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقولوا تعالى هذه الآية محل في النزاع ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن يعبدوا الله واجتنب الطاول هذه الآية محل في مزاع مصرحة بأن قضية الحاكمية من الأمور الاعتقادية الكلية التي كانت توارثها الأنبياء والمرسلون من أولهم إلى آخرهم صلى الله عليه وسلم ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاول ومن معاني الطاول التي ذكرناها من قبل هو إيه؟ كل من لم يحكم يغيظ ما أنزل الله هذه الآية بالفعل نص في محل الزاق ولشيخ الإسلام الثانية فتوى فريدة عجيبة في هذا المقام تبين هذه المثالة تبين أن قضية الحاكمية من الأمور التي كان تواصل بها الأنبياء والمرسلون من لدى الآدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأنها من القضايا الاعتقادية العقادية الثابتة الكلية في جميع الدعوات وأنها من المرتكزات الإيمانية في شبتة عقائد أو في شتى دعوات الأنبياء والمسرين استمع لهذه الفتوى وهي فتوى سبحان الله يعني نخزية والله نخزية لكل من يجادل في فترة هولي الحكام القرآن وفتوى قاطعة لأعناقين يقول رحمه الله المجدد الثامن صفحة الان ستة يقول ومعلوم ومعلوم أن من يقول معلوم يعني أمر إيه أمر مذهب معلوم بالإطرار من دين الإسلام يقول ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهي ما من أسقط الأمر والنهي يعني عطل إيش؟ الشريعة أن من أسقط الأمر والنهي الذي بات الله به رسوله فهو كافر صحيح حتى الآن ماكي شيئا جديد استمع لكلامك سبحان الله فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصار إلا خرج من هذا الاتفاق من؟ من تمص الله على الاسراء هؤلاء المرجاء الذين أفراقوا المرجاء في إرجائهم. يقول يقول كافر باتفاق المسلمين ليس فقط المسلمين بل واليهود وليس فقط اليهود بل والنصارى فأهل الأبيان الثلاثة متفقون على تكفير من أعرب عن حكم الله وحكم شرائع البشر سبحان الله يعني فتوى عجيبة جدا والله فتوى مخزية والله مخزية لكل من يجادل عن هؤلاء الحكام التواغيب كافر ليس فقط بالإتفاق المسلمين لا يعني إجماع مركب يعني لو لو استطحنا وردنا نسمي إجماعا مركبا إجماعا ثلاثيا نقول باتفاق المسلمين واليهود والنصارى يعني إجماع يتضمن سائر الأديان السامية المشهورة الثلاث وهذا يؤكد هذا المعنى الذي تكلمنا فيه أن تلك العقيدة عقيدة الحاكمية من العقائد الكلية ومن المرتكزات الإيمانية التي كان يتواصى بها الأنبياء والمرسدون من لبن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم باتفاق المسلمين واليهود والنصارى بل أمر زائد لو قلنا أن اليهود إذا أعرضوا عن شريعتهم وكفروا بها وأن النصارى إذا أعرضوا عن شريعتهم وكفروا بها فإعراض المسلمين عن شريعتهم وكفرهم بهذا الإعراض هو على التحقيق أعظم كفراً وأشد من كفر من؟ من كفر اليهود والنصارى إعراض المسلمين عن شريعتهم كفر اعظم بكثير من كفر اعراض اليهود والنصارى عن شرائعهم لعدة امور, لعدة أمور اولها ان المسلمين اصحاب الرسالة الخاتمة اصحاب الرسالة الناسة فرسالتهم ان المسلمين اصحاب الرسالة الناسة الخاتمة فرسالتهم ومشريعتهم اكمل الرسالات واحسنها واجملها راش ملوا راش فمن كانت هذه صفات شريعته فإعراضه عن شريعته خبيح جدا جدا صحيح وقفره في ترك هذه الشريعة الناشخة الخاتمة الكاملة الشاملة وتحتني بشرائع البشر أقبح من الذي يعرض عن شريعة انزلت لقوم خاصين انزلت لوقت خاص فالشريعة الإسلامية لم تحدد وقت، صحيح، ولم تحدد ديانة، وإنما شاملة إلى أن يبعث ال... إلى أن الله الأرضا ومن عليها وعامة لكل البشر، صحيح. أما شريعة اليهود التي... الذين أنزلت في تلك الآيات فكانت شريعة خاصة بهم، خاصة بهم زمنيا وخاصه بهم جنسيا فهي خاصة لتلك الفترة من الزمن وخصة لبني إسرائيل. فأرادهم عنها وإن كان خص إلا أن أراد المسلمين عن شريعتهم الخالقة. أعظم من الكفرين هذا وجه الوجه الثاني أن المسلمين خير أمة أخرية الناس بنص قوله تعالى كنتم خير أمة أخرية الناس تأمرون بالمعروف وتنهون المنكر وتؤمنون بالله فمن كان هذا حالهم عند الله عز وجل. من كانوا عند الله خير أمة للناس هل يحسن بعض أن يعرضوا عن شرعه وعن شريعته قبيح بمن كان عند الله خير أمة أخرية الناس أن يعرض عن انقراط لذلك كان كفرهم اعظم بكثير واشد من كفر اليهود والنصارى الامر الثالث ان الله عز وجل جعل المسلمين شهداء الله في الارض صحيح بمصح حديث النبي عليه الصلاه والسلام شهداء الله في الارض هل يحسن بمن كان من شهداء الله في الارض ان يعرض عن شرع الله والله يحشم قلوب واراء البشر لهذا ايضا كان كفرهم اعظم واشد من كفر اليهود والنصارة. الأمر الرابع أن الله عز وجل من كرمه ومن فضله ومنه على هذه الأمة أنه جنبهم أسباب ضلال اليهود والنصارى وجنبهم موارد الهالفين من قبلهم في قبله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضرارين فالله عز وجل جنبهم أسباب هلاك اليهود والنصارى أسباب هلاك اليهود هي عدم العلم بما عملوا بما عدم العمل بما علموا وأسباب ضلال النصارى هو العمل على جهل فرزق الله عز جل هذه الأمة الأمرين رزقهم العلم ورزقهم العمل هذا هو الصراط المستقيم الذي أشارك إليه هذه الآية فمن أعطي الصراط المستقيم هل يحسن به أن, يعد أن يعدل عنه إلى سبل وإلى ضلالات شتى من شرائع البشر؟ لذلك كانت تكون اعظم واشد الكفر <تصفيق> الوجه التشع الذي يتبين به ايضا شمول هذه الايات حكمه الامه المحمديه انه يترتب ما, ما ما معنى ان نقول ان حكم هذه الآيات من بني ما معنى ان نقول ان حكم هذه الايات وانما نحن بما عند الله اولائكم الكفور اولائكم ظلموا فاولائكم تكون انها خاصه باليهود لا لا لا, لا تشمل المسلمين بمعنى ان مهما يعرض المسلمون عن حكم الله ومهما يشرعه غيره هم غيره كافرين من عن هذا الكلام هذا الكلام فيه انتقاص واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأمر الناشا بالبر ولا يأمر نفسه هذا أمر واضح فكيف تقولون أن هذه آية خاصة لهم معنى هذا الكلام أنكم تقولون أن النبي عليه الصلاة قال اليهود يا يهود إذا لم تحكموا لما أنذر الله لكم فأنتم كافرون. أما إذا نحن أيها المسلمون إذا لم نحكم بغير ما أنزل الله وشرعنا غير شرعي غير كافرين فكيف نأمره نأمره فكيف تجعلون النبي عليه السلام يأمر اليهود بالذل وينسوهم نتم تفهمون هذا وجه؟ <تصفيق> إذا قلنا أن هذه الآية خطورة فقط لليهود في بآل الكتاب فكأن النبي عليه السلام قال لهم يا أيها اليهود إذا حكمتم بغير ما أنزل الله لكم فأنت كافرون أما نحن المسلمين إذا حكمنا بغير ما أنزل الله فلنا بكافرين حاشا بالنبي عليه السلام أن يفعل هذا حاشا لو وهو المعصوم والصادق المصدوق أن يأمر الناس بالدري وينسى نفسه وينسى هو وهو القائل ما تركت أمرا يقربكم إلى الجنة إلا وأمرتكم بكم وما تركت أمرا يبعدكم عن النار إلا ونهيتكم عنه صحيح فما لكم بهذه القضية التي الاتقادية والذي يقول هذه المقولة بأنها خاصة حكمه. باليهود يترتب عليه أنه جعل النبي عليه السلام أقل شيئا من شعيد شعيد ماذا قال في خطابه لقومه وما أريد أن أخارفكم إلى ما أنهتم عنه النبي عليه السلام لو قلنا بهذه المقولة عياذا بالله كأنه يخارف اليهود إلى ما هم عنه فيقول لهم لابد عليكم أن تحكم غير الله وإذا لم تحكم غير الله ثم هو يجوز لأمته أن تحكم غير ما أنهتم الله فيخالفهم إلى من هم وأنك أحد يقول, يقول يقول هذا النبي عليه السلام حشر الله وعيادا الله أن يقع النبي عليه السلام في هذه الأمور فالذي يقول هذا القول لا عليه هذه المسألة النبي عليه السلام يأمر اليهود بالبر ولا أي أمر مدر الله زوج يقول, يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ما أنتم فتقولون فر النبي عليه السلام يفعل هذه الفعلة وحاش له أن الناس فيما ينهى عن الوجه العشر الذي يتبين لي أيضا شمول هذه الآية في حميها. المسلمين هو تصريح عدد من الصحابة والتابعين بأن الآية تتضمن وتشمل ويدخل فيها من المسلمون بأن الآية تتضمن وتشمل ويدخل فيها من المسلمون من هؤلاء أولهم من هذيف ابن اليمن الذي مرة معنا كلامه وكذلك ابن عباس الذي ذكر أنه سُكِّي عنه نفس مقولة هذيف كذلك منهم ما ذكره الزمخشري عن عبد الله بن مسعود أنه قال الآية عامة لليهود وغيرهم من هو قال من لم يحكم أنزل الله قولاً من قال هذه الآية عامة في من لليهود وغير من, من, من, من, من, من, من, من, من, من مرد غيرهم المسلمين وسات معنا مصرحا به. وقال قرطبي الصفحة الثاني و و قال قال بمصعود والحسن من الحسن الحسن المصري. قال بمصعود والحسن هي في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار. قال بمصعود والحسن هي عامة صراحة هي في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين. أول ما ذكر ذكر بترى من المسلمين. المسلمين واليهود والكافر. وقال القسني في تفسيره الجلاب الثالث صفحة 255 قال ونقول عن أبي مسعود والحسن والنحعي أن هذه الآيات الثلاث من المحبوب أنزلها فليتهم يثرون. قال نقول عن أولي الأمة أن هذه الآيات الثلاث عامة في اليهود وفي هذه الأمة. أمرو التأكيد في اليهود وفي من؟ حصر اليهود. صرحوا أن نافلود وفي هذه الأمة كذلك رأى متغير في تفسير المجلد الثاني في الصفحة ثمانية وكذلك هو نفس الكلام التبري في التبرير المجلد الثالث صفحة اثني عن قال نزل هذه الآيات في بني إسرائيل نزلت هذه الآيات في من في بني إسرائيل وردي لهذه الأمة بها رقم ثلاثة الله لهذه الأمة بها فالحكم يشمل الأمة وروى كذلك ابن كثير الجزء الثاني صفحه 158 قال الحسن البصري قال مش معنى الحسن البصري قال نزلت في اهل الكتاب وهي علينا واجبة كما كما قال نزلت في اهل الكتاب وهي علينا واجبة اي ان الذي يقع نسى ما فعله اليهود هو ايه كاسر غير طب هناك ملحوظه ويا نوفة رطيفة جدا ما معنى قولها هؤلاء الصحابة والتابعين والتابعين أن هذه الآية ندرك في تهلك الكتاب في اليهود صحيح ثم قالوا بعد ذلك وهي كان مسلمون أو هي على المسلمون وجد أو هي أيضا في هذه صحيح ما معنى هذا الكلام ما معنى أن يقول أولا هي في اليهود ثم يقول وهي كان مسلمون معنى هذا الكلام أولا ما معنى كلامهم ان الآية نزلت في أهل في اليهود؟ معنى أن يقول الصحابة التابعون هؤلاء أن قولا تعالى لم يحب من أنزل الله فولئكم الكافرون قالوا في أهل الكتاب في اليهود الكفر هو مرضي إيش قالوا هذا إذا قالوا الكافرون هذه في اليهود مرضي إيش أكبر. اليهود. كفر أضغر هل كفر اليهود هل كفر هؤلاء كفر أضغر؟ استمع يا أخوة ما معنى أن يقول أن هذه الآية نزلت في اليهود كتاب؟ أن الكفر التي فيها كفر أكبر مشرى هل هالكفر اليهود هالكفر الارث كفر أضهر. ماشل إلا ما على القلب. صحيح. فأولًا ش أول شيء نستفيد أن الكفر المذكور في الآية كفر أكبر. هذا واحد. طب ما معنى أن يقوله وهي علينا واجبة أو هي في المسلمين أو هي على المسلمين واجبة أو هي في هذه الأمة؟ ما هذا كلام ما هذا كلام مشرى واضح أن هذا الكفر الأكبر كما شمل اليهود والنصارى كذلك يشمل المسلمين إذا وقع في نف هذا المسال هو بحق سنرجع عليها بالتقصير إن شاء الله في الدرس القادم فهم صرحوا أولا بأن هذه الآيات اليهود في آه الكتابة ثم صرحوا ثانيا بأن حكمها يشمل الأمة الإسلامية وأنها واجبة على الأمة الإسلامية أي أن هذا الكفر الأكبر المذكور في هذه الآية والذي شمل اليهود هو لا يأخذ عند حد اليهود بل يتعدباه ويشمل المسلمين الذين يفعلون نفس ما فعلهم صحيح؟ فهذا من أوضح الأدلة على أن هؤلاء الصحابة والتابعين حكموا بأن من المسلمين من يقع في الكفر الأكبر بناء على أقواعه في نفس ما فعله اليهود. بي ما معنى كلام ابن عباس؟ ما معنى كلام ابن عباس؟ هي في هذه الأمة. وما معنى كلام ابن عباس؟ لتتبعنا طرفاً بقدرة شرائع أو أنتم أجبه الأمة بجانب إسرائيل. ثم قل ابن عباس تفضل. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الأصل. في الكفر المخطور في هذه الآية أن كفرناش أكبر لا يحمي خلاف أما قوله أسماء الله كفر دون كفر هو شين ليش إلى قضية أخرى تماما ليست هذه القضية هذا سؤال في التفصيل فابن عباس نفسه الذي روي عنه أنه قال كفر دون كفر روي عنه أنه قال من جنس اليهود صحيح أي أن الكفر المخطور كفر أذى وروي عنه أن الحكم يشمل المسلمين وأن واجب على المسلمين وانها على هذه الامر هذا ابن عباس بنفسه فهذا الكلام معناه ان هناك اصل للمسألة لا يحتمل خلاف لا يحتمل النقاش. ثم هناك صورة اخرى تختلف تماما عما نحن فيه تختلف عن التشريع وعن التبديل وعن التغيير لما انظر الله هذه التي اصبق عليها ابن عباس كفر وحاشا. للصحابة الجليل بحضر الأمة أن يقول أن تبديل الشر وأن تغيير الشر وأن تشريع ما لم يأذن به الله الذي عليه الإجماع بأنه كفره أكبر مخرج من الله باتفاق المسلمين واليهود والنصارى حاش لله أن يقول ابن عباس أنه كفره أكبر ما قالها وما كان له رضي الله تعالى عنه أن يقولها هو تكلم عن كفره أخرى لأنه بنفسه يصرح بأن هذه الآية أي قوله الكافرون نزلت في يهود أي أن الكفر المصفور فيها هو كفر ثم هو يصرح بأن هذا الحكم يتعدى إلى المسلمين وهي واجبة على هذه الأمة أو تدخل فيها هذه الأمة صحيح؟ هذه الأمة كلها مصرحة من ابن عباس نفسه أن هذا الكفر الأكبر الذي هو كفر اليهود يتعدى ويشمل ويدخل فيه المسلمون إذا فعلوا ما فعله اليهود الوجه في حاجة الأخير الذي يقضح به معنى أن هذه الآية تشمل المسلمين وتشمل كل من فعل ما فعله اليهود أنه ليس فقط لهذا أنه ليس فقط هناك من الصحابة والتابعين من صرحه كما مر معنا لأن هذه الآية واجبة على المسلمين أو أنه يكون فهذا المسلمون ليس فقط لا وجدنا أمر معجيبا وجدنا بعض العلماء ننتبه شباب بعض العلماء من الصحابة ومن التابعين بل من العصر الحديث من من قال أن هذه الآية بعينها ومن لم يحكم بما أنزل الله فولكم المفسرون دون الثنتين الباقيتين دون الظالمون والمفسرون قالوا أن هذه الآية هي أصلا في المسلمين ننتبه هذا الوجه شباب نتبين هذا الوجه وجدنا بعض العلماء من الصحابة والتابعين بل من العصر الحديث من قال أن الآية الأولى من الآيات الثلاث ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوليكم مكثرة هذه الآية وحدها هي أصمن أنزلت في المسلمين قالوا هكذا أما الظالمون المتصطون قالوا الظالمون في اليهود بل فانزبون في النصارى فلم يكتفوا بأن من آيات يتصل فيها المسلمون أو بأن حكمها يشمل المسلمين لا قالوا هذه الآية أصمن خاصة بالمسلمين دون هذا الكتاب ذكر ذلك القرطبي في تفسيره في الصفحة 2187 قال قال وقيل من قال وقيل الكافرون للمسلمين والظالمون لليهود والفاسقون للنصارى ثم قال وهذا اختيار أبي بكر ابن العربي قاضي مالكي المشهور ثم قال قال أي ابن العربي بان الظاهر من الايات فاناك الظاهر من الايات الظاهر من الأيام. ثم قال وهذا ننتهي إليها وهو اختيار ابن عبداس من هذا الكلام عباش الذي يروج مقولة الكفر دون الكفر يذكر لنا دي يذكر لنا ابن العربي كما نقلها في تفسير غير واحد من المفسرين في تفسيرين ابن عباس يقول هذه الآية خاصة ومن لم يحكم بما أنزل الله فوَلَيَكُم مُكْتُرُونَ هذه دون اثنتين الباقيتين في من في مصر بدون مقولة خطيرة جدا وسنرجع إليها إن شاء الله عندما نتكلم عن الكفر الأكبر أو الكفر الأكبر ابن عباس بنفسه يصرح لأن هذه الآية في المسلمين ونحن مره معنا من قبل كلامه بأنه انزلت في اليهود صحيح؟ إذا الكفر المذكور فيها هو كفر أجبأ ولا يتعدى ولا يقف عند اليهود وإنما يشمل من بتصلحه نفسه يشمل المسلمين ثم قال القرطبي وهو اختيار ابن عباس وجابر بن زيد وابن زائدة وابن شبرمة والشعبي هؤلاء الأجلة يتبعين قالوا أن قوله تعالى فأولئك هم الكافرون خاصة دون الثلثين الباقيتين تشمل من وتخص من تخص وتشمل المسلمين وذكر ذلك ابن كثير في تفسيره في المجالب الثاني الصفحة الثامنة قال قال عبد الغزاق عن الثوري عن الزكريا عن الشعبي تسمع عن الشعبي أمير المؤمنين عن الشعبي عن الشعبي قال ومن لم يحكم بما أنذر الله فولائكم للكافر فولائكم للكافرون قال من المسلمين ومن الشعبين جعل من دين تصريح لا يحتمل أي قياس ومن ومن قالوا من المعاصرين بهذه المسوله الشيخ العلامة الشنقيطي قال في تفسيره ادوال البلد الجزء الثاني الصفحه 103 قال الظاهر نشرح ما الظاهر الذي مر معنا كلام ابن العربي الان قال هي في المسلمين لأنه ظاهر من الآيات صحيح؟ لا معنى ظاهر من الآيات يشرح لنا الشمطيس في تفسيره في المجالة الثاني صفحة 1 ثلاثة قال الظاهر المتبادر من صياق الآيات أن آية فأولئك هم الكافرون نازلة في المسلمين جعلها نازلة لم يمع الحكمات المسلمين هذه مسألة وهذه مسألة جعلها نازلة أصلا ورأسا في من لم يكتفي في أن الحكم يشمل المسلمين ويدفق في المسلمين لا هذه منتهين منها بالإضافة الى أن الحكم يشمل المسلمين ويشمل فيه المسلمون هي بنفسها دون التلتين الباقيتين عن جلت سلمان المسلمين دون أهل الكتاب كل شيء والظاهر المتبادر من سياق الآيات أن قوله أن آية فأولئك هم الكاثرون نازلت فيه المسلمين لماذا تقول؟ يقول لأنه تعالى قال قبلها يستارت سياق الآيات ويبين له وهو رأيه مجيب جدا قال لأنه تعالى قال قبلها مفاطبا لمسلمي هذه الأمة قبل الآية مباشرة ماذا قال تعالى فلا تخشوا الناس هذا قبل لماذا ليهود ليس يليهود أبدا إنما للمسلمين فلا تخشوا الناس وخشوه ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا ثم قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم يتروه فجعل الشيخ الخطاب أصلا ورأسا وخاصة أنزل من أجل من أجل. المسلم قال فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادر من سياقه إذن هؤلاء العلماء والصحابة من التبعين ومن العصر الحديث لم يكتفوا فقط بأن الآية يشمل حكمها المسلمين ويتعداهم ويتعدى إليهم لا وإنما قالوا تلك الآية الأولى الكاثرون دون الظالمين ودون الفاسقين هي خاصة عن زلات الأجل المسلمين وفي هذا من التصريح ما فيه وهذا ان شاء الله ما سنتحدث عنه في الدرس القادم حول الكفر المذكور في الآية هل هو الكفر الأجرم هو الكفر الأجرم هذا هذه الحاجة ما معنا الصورة هي نفس حيها ولا غنوب وما أن الحق الذي لا حق غيره. غيره وأن الصواب الذي لا صواب غيره هو أن الكفر في ليس فقط بفخر الوارث في هذه الآية؟ إنما كذلك هم النبي وارث المراد وليس فقط ذلك إنما كذلك فتسب النبي وارث في الآية الثالثة ليس المراد به فتسب أصغر به وليس فقط من هو بفخر وليس عددا يفرع والمسألة على غاية من الإيضاح الصدوية والجعب شاء الله سنقرر هذه المسألة من عدة أوجه من عدة أوجه الوجه الأول دلالة ظاهر المصر. كما انفق من ينتظر هذه المسألة لا يعني ما قدمناه من طلب انما قصدت ان يعاد ان القصه الوارده والقصه الاخرى ف هذا بعيد من النسس وطبعيد من الادله وينبغي ان عنه مثل مثل عن المجاهد فنحن نستنبط مساقي هذا المزيد من التفسير ان هذه ليس ناشئه فقط الدليل الوحيد في في هذه الحقيقة أن في أدلة في دليل من مجموعة أدلة التي تعاضدة على بيان هذا الحف. بل إن هناك دليل مستقل وهو الإجماع الذي مر معنا السفر وكله بشيء منفصل. نقول الوجه الأول الذي سفر في الله إن شاء الله هذه المسألة والدلالة هذه المسألة دلالة هذه المسألة. اليوم الثاني إن شاء الله. دلالة عرف الشارع، دلالة عرف الشارع، سميء من هذه ومستحيل شيء نقص، والوجه الثالث هو دلالة اللغة، أي البناء اللغوي الذي ورد به تصيغة هذه الآية، وسنجد أنها في غاية الأحكام في الدلالة، ليس على الخفر أذوق وإنما على تبني هؤلاء. الحكام بالكفر في حقيقتهم الكامل، والوجه الرابع جلالة تفسير الصحابة والتابعين هذه الآن، والوجه الخامس جلالة سيادة، جلالة سيادة، والوجه السادس جلالة الشعب اي سائر النصوص. التي تليق في نفس المصدر وهي قاعدة معروفة عند المسلمين في الجماع. الذي يريد أن يستظهر حكما ما لابد عليه أن يجمع سائر النصوص التي تليق في بيان هذا الرحم، ويجعلها بعضها بجانب بعض حتى يكون صحيح النظر إذا أصروا رحم في هذه النصوص. والوجه السابع هو دلالات الجماع على أمة تقرأ النصوص في هذه الألفاظ هو الكفر. هي كلها أدلة يكشف وجهنا فيها للخروج بنتيجة يقينية أن قصر المصروفات أكبر لا غير. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الوش هو نزال وانحرام نزال وانحرام. ما هناك قاعدة من أجل وامفاق قواعد. هي قاعدة دائما تذكر في مقام الرس على المخليات الذين حرصوا على المذهب وهذه القاعدة يفساء مسائل الدين عامة و خاصة في المسائل الاعتقاد ومبنون هذه القاعدة أنه لابد أنه لابد من إجراء النصوص على ظاهرها بدي ضروري من إجراء النصوص على ظاهر وعدم تأويلها وصفها عن المعنى الظاهر المتبادر من تلك النصوص وهذه القاعدة كانت غي بين اهل سنة الجمعة وبين سائر وائف المتجمع وهي التي كانت السبب الرئيس نتيجة الآراء عنها بالحراف آم كثيرون من أرباب الكلام في اغلب المقالات كاذبيه ومفتيله ومن حالهم انهم استثاروا على ذلك وهو انهم اعرضوا عن ظواهر النصوص وجعلوا هذه الظواهر غير مراده وانما المراد معنى اخر وضعوه من عند انفسهم تأويلا وتحريفا لتلك المصوص الظاهر وهذه القاعده المضمنيه كما قال الشيخ العلامه الحمد للطيب الراش شرح العقيدة الوصفية وصفة الحدر مدنية على قاعدة منفطية شرعية مدنية على قاعدة منفطية شرعية يقول الشيخ الكلام الكلام جنس الكلام الذي يتكلم يريد ان يوصل معنى ما للمخاطب انتظرم الكلام انسان جدا يعبر عن معنى ما صحيح؟ السامع لم يفهم هذا المعنى لم يفهم هذا المعنى عدم فهم السامع لما تكلم به المتكلم يرجع الى اشباب ثلاثة الى اشباب ثلاثة يقول الشيء الكلام انما تقصر بلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب. لا يستطيع ان يوصل معنى يتيجر ثلاثة اشباب اما يجهل المتكلم وعدم عميه بما يتكلم به القطأ بالمال هذا المتكلم عنده عين بدوجه لا يستطيع أن يعبر، صحيح؟ أو لا يعرف كيف يستخدم الأفاض التي تفيد المعنى الذي في نفسه. الذي يريد أن يوصله للغير. مفهوم؟ إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، وإما لعدم تصاححه وقدرته على البيان. ربما يعرف. المعنى الذي يريد أن يوصله للناس معلوم عنده ولكنه ليس لديه الفصاحة، وليس لديه البلاغ الذي تمكنه من أن ينطق الفاء التي تعبر عن إيش؟ عن المعنى الذي إيه؟ في الذي يريد أن يوصله للآخرين. هذا هو السبب الثاني. وإما لكيزيه وغش. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن المتكلم يعمد يقصد إلى أن يلبس على السمع. لا يريد أن يجعلك تفهم. صحيح؟ سيعبر لك بطريقة فيها قدر كبير من التدريس والتدريس والتمويه، صحيح إما لجهل المتكلم وإما لعلمه ولكن عدم فصاحته وإما إيش هناك فصد مبيت عنده يقصد منه ألا تفهم إيش وتدريس ممحب يقول الشيخ مطبقا هذه الأمور الثلاثة على ما نحن فيه يقول ونصوص ينتبه ماذا يريد أن يصد يقول ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه. هل أحد يستطيع عشان أن يتهم الكتابة والسنة بأحد هذه الأجدال الثلاثة؟ هل أحد يستطيع أن يتهم الشارع بأنه عياذا بالله يجهل ما يريد أن يتكلم فيه، أو أن يتهم بأنه لا يملك من التصاحب والبيان أن يوصل المعنى الصحيح للسمة، أو أن يتهم عياذا بالله؟ بأنه يقصد وهذا لازم كلامهم الذين وقعوا في التأويل هذا لازم كلامهم الذين قالوا أن الظاهر غير المراد هذا لازم كلامهم وإن أرادوا أن يسروا منه هل أحد يستطيع أن يتهم الشارع بأنه يعلم وأنه يؤتي من الفصاحة والبال ولكنه حاشا الله يقصد أن يعطي لنا معاني ظاهرية تتخارف المعنى الحقيقي تدبيسا وتدبيسا وتمنيعا على الناس من يقول هذا كلام الذي يقول هذا كلام ما بحكمه لا في الخفر أكبر مخرج للملة نضيق ملحد في آيات الله وفي دين الله.